بسم الله الرحمن الرحيم طاف والقرآن المجيد العجب أن جاءه.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 فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج والأرض مدّناها وألقينا فيها رواصي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرت وذكر لكل عدد منيد ونزلنا من السماء ما مبارك ما مبارك فألتنا. 129-وهي جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها قلع نضيد 121 للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان موط 125-وأصحاب الأيكة وقوم تبع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 قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد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 فألقياه في العذاب الشديد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 نَهَلَ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ نَهَلَ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ رَبَّهُ أَحْمَنَ بِالْغَيْرِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ قولوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها